مَنْ تَنُومُ كَمَا تَنَامُ اللَّيْلَ تَقْدَمُهَا فَلَمَّا أَضَاءَ الصَّبَاحَ أَمَعَوَلَنْ فَلَمَّا come <laughs> أو كفيم من دما في ظلمت و وحد و يجعلون أصابرهم في آبانهم من الصوات على الموت والله هو محيط بالكافيريد ذكرت الدب وكان كفوا mama um, uh, um. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم அல்லூ பூ தின த وأنذر مِنَ مَاءً ஜமீமஸ்த ما فَلا تَنَالُوا اللُّؤْلُؤَ فِي الْبَحْرِ وَإِن كُنتُمْ تَبْتَغُونَ قريب بما نزلنا على عبدنا توب صورت من نفسي ها <تصفيق> <تصفيق> தி கி வந்துச்சு அ وعدت